الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بعد الدرس الحادي والأربعين من دروس شرح الشاطبية وإكمال اللباب فرش حروف سورة الأمعام قال الناظب رحمه الله تعالى في البيت السادس والعشرين وضماني ما ياسين في ثمر شفى ودارست حق مده, مده ولقد حل وحرك وسكن كافيا وكسر النهاء حمى صوته بالخلف در و أبله. قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم في قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وموضع ذلك كذلك في سورة الأنعام كل من ثمره إذا أثمر إلى ثمره أو من ثمره. يقرأ بضم الثاء والميم في الكلمتين هنا في سورة الأنعام حمزة والكسائي. قال مع يسين. وموضع في سورة يسين ليأكلوا من ثمره جمع ثمرة كخشب وخشب نعم وقرأ الباقون بفتح الساء والميم ثمره انظروا إلى ثمره كلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره نعم اسم جنس كشجرة وشجر نعم ثمرة وثمر كشجرة وشجر قوله ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء في وليقولوا دارست وليقولوا دارست على وزن قابل وليقولوا دارست مع فتح التاء وليقولوا دارست قرأ ابن كثير وأبو عمرو هكذا ثانيا قرأ ابن عامر بغير الف وفتح السين وسكون التاء وليقولوا درت أي قاد وباليت وبليت وقرأ من غير ألف وسكون السين وفتح التاء وليقول درست أي حفظت قوله وكسر إنها حم صوبيه بالخلص در أو بلا أي قرأ أبو عمرو ابن كثير قولا واحدا وشعب بخلاف بكسر همزة وما يشعركم إنها وما يشعركم إنها بكسر الهمزة في إنها على الاستئنام وقرأ الباقون بفتح الهمزة ومعهم شعب في الوجه الثاني وما يشعركم أنها إذا جاءت على تقدير لا من علّة بعدها قال وخاطب فيها يؤمنون كما فشل قرأ ابن عامر وحمزة بتاء الخطاب في وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يقرأ حمزة وابن عامر لا تؤمنون بتاء الخطاب وحمزة عند الوقف يقول لا تؤمنون نعم وقرأ غيرهم أبياء الغيب وما يشاركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وصحبة كفر بالشريعة الشريعة والصلاة أي قرأ حمزة والكساء وشعب وابن عامر بتائم سطاب في سورة الجافية المشر إليها بكلمة الشريعة وصحبة كفر في الشريعة مقصود بها سورة الجافية من قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فبأي حديث من بعد الله وآياته تؤمنون بتاء الخطاب في سورة الجاثية لحمزة والكساء وشعب وابن عامر والباقون أقول يقرؤون بها الغيب فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون وكسر وفتح ضم فيه قبلا حما ظهيرا قرى ابو عمرو بن كثير والكوفيون بضم القاف بدلا من كسرها وضم الباء الباء بدلا من فتحها في لض قبلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مضم القاف الباء هكذا لأبي عمرو وأبن كثير والكوفيين جمع قبيل ونصب على الحال وقرأ نافع ابن عامر بكسر القاف وفتح الباء قبلا بمعنى مقابلة أي معينة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا هكذا أقرأ نافع ابن عامر قوله وللكوفي في الكاف والصلاء أي قرأ الكوفيون بضم القاف والباء في سورة الكهف أو يأتيهم العذاب قبل وقرأ الباقون وهم أهل سما وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء أو يأتيهم العذاب قبل وقل كلمات دون ما ألف ثوى قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة ولكسائي من غير ألف لفظ كلمات على الإفراد في قوله تعالى وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا هنا في سوره الالعاب وتمت كَلِمَةُ رَبِّكَ وقرا غيرون باثباتها وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا يعني اهل سما ومنعامق يقراون وتمت كلمات ربك على الجمل بعدها قال وفي يورس والطول حاميه ظلال ابو عمرو والكوفيون بدون الف على في لفظ كلمات في, في موضعين كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا النّام لا يؤمنون والموضع الثاني إن الذين حبّقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون وهذا الموضعان في سورة يونس وفي موضع في سورة غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا النّام أصحاب الله هكذا يقرأ في المواضع الثلاثة أبو عامر وابن كثير والكوفيين بدون ألف يتبقى نافع وابن عامر يقرأن بالالف على الجمل هكذا كذلك حبّقت كلمات ربك على الذين فسقوا إن الذين حفّق عليهم كلمات ربك لا يؤمنون وكذلك حفّق كلمات ربك على الذين كفروا وتفق القراء على قراءة لفظ لا مبديا لكلمات لا مبديا لكلمات الله بالجملة قال بعد ذلك وشدد حفص المنزل وأبن عامر وحرم فتح البني والتسئذ على وفصل إذ ثنا يظلون ضم مع يظل الذي في يorus ثابت ثابت الوله رسالات فرد فرد دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلة بكسر سوى المكي وراء حرجا هنا على كسرها الف صفى وتوسل ويصعد خف ساتن دم وبده صحيح وخف العين ذا ونصدله ونحشر مع فار وهو في سبب مع نقول, و... مع نقول, اليا... مع نقول اليا في الاربع وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره كره شلشلة مثالات مدنون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم التلا وزين في ضمن وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء التلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم ينفع غير الظرف غير في الشعر فيصل فَلِلَّهِ لله الْيَوْمَ اليوم ما لا من, من مليم النحو ملي الا مجهله فبارث فيه رج القلوص الي مزالك الاخص النحوي انشد مجمله وان يكن ان نفكف صدق وليته منزل وابن عامر, عامر بفتح النون وتشديد الزاي في لفظ منزل في أنه منزل من ربك منزل من ربك وقرأ الباقون بإسكان النون وتخفيف الزائق منزل من ربك وحرم فتح الضم والكسر إذ على وفصل إذ ثن قرأ نافع وحفص بفتح الحاء والراء في لغ وقرأ فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم وقرأ غيروما بضم الحاء وكسر الراء ما حرم عليكم وفصل إذ ثنا أي قرأ نافع والكوفيون بفتح الفاء والصاد في وقد فصل وقرأ قرأ الباقون بضم الفاء وكسر الصاد فصلت فتكون قراءات الوارده في هاتين الكلمتين على اللحو التالي أولا قرأ نافع وحفص ببناء الفعلين للفاعل وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لكم ما حرم عليكم ثانيا قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ببناء الفعلين للمفعول وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لكم ما حرم عليكم ثالثا قرى حمزة وانكسائي وشعبة ببناء الفعل الأول للفاعل وقد فصل لكم وبناء الفعل الثاني للمفعول ما حرم عليكم قوله يضلون ضم مع يضل الذي فيه نس ثابتا تلا قرى الكوفيون بضم الياء في لغ يضلون وإن كثيرا لا يضلون هنا في سورة الأنعاب وإن كثيرا لا يضلون بضم الياء للكفيين مأخوذ من أضل يضلوا وفي سورة يونس ربنا ليضل عن سبيلك كذلك وقرأ الباقول بفتح الياء في الموضعين وإن كثيرا لا يضلون وفي سورة يونس ربنا ليضل عن سبيلك من ضل يضل رسالات فرد وافتحوا دون علة قرأ ابن كثير وحص بالإفراد مع نصب التاء بالفتحة حي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته بنصب التاء بالفتحة على الإفراد وقال بقرب بالجمع الله أعلم حيث يجعل رسالاته ونصب التاء بالكسرة على أنه جمع مؤنث سالم وضيقا مع الفرقان حرق مثقلة بكسر سوى المك قرأ قراء السبعة إلا ابنك إلا ابن كثير بكسر الياء مشتدا في لفظ ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا وابن كثير يقرأ بياء ساكنة مخففة يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا لابن كثير بإسكان الياء مخففة وفي سورة الفرقان إذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا هكذا لكل القراء إلا ابن كثير وابن كثير يقرأ مكانا ضيقا نعم وراء حرجا هنا على كسرها إيف صفا وتوسلا قرأ نافع وأبو بكر شعبة بكسر الراء في لظة حرجا هنا في سورة الألعاب يجعل صدره ضيقا حرجا بكسر الراء لنافع وشعبه. وقرأ الباقون بفتح الراء يجعل صدره ضيقا حرجا مصدر قال ويصعد خف, خف ساكن دم ومدّوه صحيح بخف العين دا ومصندلة قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين بالألف في كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد هكذا يقرأ ابن كثير من صعد يصعد وروى شعبة بتشديد الصاد وألف بعدها وتخف العين يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء من مأخوذ من يتصاعد كأنه يتعاطى الصعود ويتكلفه هكذا يروي شعبه يصعد في السماء وقرأ الباقون بفتح الصاد ومشددة مع فتح العين كذلك مشددة يصعد هكذا يقرأ باكر القراء غير ابن كثير وشعبه يصعد من تصاعد أي تكلف الصعود ونحشر مع ثال بيونس, بيونس وهو في سبعة مع نقول اليوم في الأربع ملا رو حفص باليا في ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم هنا والموضوع الثاني في سورة تونس ويوم يحشرهم كلام يلبثوا وفي سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة معيا يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة روا حفص هذه الكلمات باليا في الكلمات الأربع يحشرهم ويقول في المواضيع الأربع مذكورة وقرأ الباقون بالنون في الكلمات الأربع ويوم يحشرهم يوم نحشر جميعا ثم نقول في موضعها الأربعة المذكورة غير حفص وتقييد الموضع الثاني في سورة يونس ليخرج الموضع الأول وهو ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين هذا الموضع الأول في سورة يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فإنه متفق على قراءته بالنون لكل القراء قال وخاطب شام يعملون قرى ابن عامر الشامي بتاء الخطاب فيه وما ربك بغافل عما تعملون وقرى عيرو بلياء وما رب وما ربك بغافل عما يعملون ومن تقول فيها وتحت النمل ذكره شرشلة قرى حمز والكساء بياء التنفيذ في لفظ ومن يكون له عاقبة الدار هنا في سورة الأنعام وكذلك في سورة القصص التي هي تحت سورة النمل لأنه قال ومن تكون فيها يعني في الأنعام وتحت النمل أي في صورة القصص أي أقرأ حمزة الكساب ومن يكون له عاقبة الدار والباقود أقرأون رتال التأنيث ومن تكون له عاقبة الدار <تصفيق> لأن لفظ عاقبة مؤنث غير حقيقي فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيثه وكذلك الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجروف مكانات ما الدنون في الكل شعبتهم روى الشعب بالف بعد النون على الجمع في لفظ مكانتهم مكاناتهم او مكاناتكم حيثما وردت القرآن الكريم نحو اعملوا على مكاناتكم لما فخناهم على مكاناتهم حيثما جاء يرويه شاب مكاناتكم ومكاناتهم بالف بعد النون على الجمع وقرأت بقول بدون الألف على الإفراد مكانتهم ومكاناتكم. ف... فقالوا بزعمهم الحرفاني بتدمر التلا أي قرأ الكسائي بضم في لغض بزعمهم في موضعين فقالوا هذا لله بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم هكذا يقرأ الكسائي بضم في الموضعين وهي لغة بني أسد وقرأ الباقون بفتح في الموضعين بزعمهم لغة أهل الحجاز قال وزينا في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلأ ويخفض عنه الرفع في شركائهم, في شركائهم وفي مصحف الشامين باللياء مثلاء قرع ابن عامر الشامي وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وكذلك زينا لكثير من المشركين بضم الزاي وكسر الياء مبنية للمفعول زينا قتل قتل لائب فاعل ونصب أولادهم على أنه مفعول به وخفض شركائهم على الإضراف وهكذا رسم في مصحف أهل الشام بلياء نعم ولذلك قال وفي مصحف الشامين بلياء مثلة قوله ومفعوله بين المضافين فاصل هذا قول الجماعة من أهل النحو في هذه القراعة لأنهم ضعفوها لما فيها من الفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شراكائم بالمفعول وهو أولادهم وزعموا أنه لا يوجد في كلام العرب الفصل بين المضافين بأجنبي يعني بلظ أجنبي إلا الظرف في, في الشعر خاصة ومثلوا لذلك بقول الشاعر لله ذر اليوم من لا ما لأن اليوم ظرف فصل بين ذر المضاف ومن المضاف إليم والتقدير لله ذر من لا اليوم وقوله أقوله فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا اي لا تلم أيها القارئ هؤلاء المتكلمين لعذرهم بسبب مخالفتها للقياس المشهور إلا من جهل منهم الإمام بن عامر أي نسبه إلى الجهل فهو الذي يستحق اللوم أي الذي ينسب الإمام بن عامر إلى الجهل هذا هذا ينسب هو إلى الجهل وولام لأن الإمام بن عامر لم يأتي بالقراءه من عند نفسه بل بالنقل الصحيح وهو مع ذلك عربي صريح من أصل العرب الخلص وكلامه حجة وقوله دليل وكان من أعلى القراء سندا وكان من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كسيدنا عثمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما فالإمام ابن عامر من أعلى القراء السبع سندا لأنه روى عن أبي الدرداء وأبي الدرداء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومع رسمه زج القنوس أبي مزارة الأخفش أي مع كون رسم المصحف الشامي شاهدا لصحة هذه القراءة إلا أنه انتصر لها كثير من المحققين من أهل النحو وأوردوا من كلام العرب ما يشد لصحتها نثرا يعني أتوا بشواهد نثرا نحو غلام إن شاء الله إن شاء الله أخيك غلام إن شاء الله أخيك يعني غلام أخيك إن شاء الله نعم والأصل فيه غمام أخيك إن شاء الله وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ففصل بالجار والمجرور والأصل فهل, أنت فهل أنتم تاركوا صاحبي لي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي مكر المقصود بهذا الحديث ورد في الشعر ما استشهد به على صحة القراءة أبو حسن الأخفش فزججتها بمزاجة بمزجة زج القنوص أبي مزادة فالقنوص مفعول زجة جاء فاصلا بين المضافين التخطيط تقديره زج أبي مزادة القلوصة نعم وقرأ الباقون زينا بفتح الزاي والياء مبنيا للفاعل ونصب قتل مفعولا به وأولادهم بالخض على الإضافة ونض شركائهم بالرفع على أنه فاعل قرأ الباقون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل, أولا قتل أولادهم شركاؤهم نعم كما نقرأ لحفص هذا الكلام نقلا من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضبع رحمه الله تعالى وكتاب إتحاد فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. قال بعد ذلك وإن يكن أن النفق أصدق ومايتة دنا كافيا قرأ ابن عامر بتاء التأنيث وإن تكن ورفع لفظ ميتة وإن تكن ميتة هكذا أقرأ ابن عامر على أن كانت الم. بالكثير كثير يقرأ بياء التذكير وإن يكن ورفع لفظ ميتة وإن يكن ميتة وروى شعبة بتاء التانيث وإن تكن ونصب بميتة وإن تكن ميتة وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة الكساب بياء التذكير وإن يكن ميتة بالنص خبر كان الناقصة نعم قوله وافتح حصادي كذي نما قرأ ابن عامر وأبو عمر وعاصم بفتح الحاء في وآتوا حقه يوم حصاده. هكذا أقرأ ابن عامر و أبو عامر وعاصم. وآت حقه يوم حصاده. وقرأ الباقون بكثيرها. وآت حقه يوم حصاده. وهما لغتاني في المصدر. قاره وسكون المعز حصن. قرأ الكوفيون ونافع بسكون العين في نظ ومن المعز اثنين بسكون العين فيه ومن المعز اثنين. وقرى غيرون بفتح العين ومن الماعز اثنين وهما لغتان في جمع كلمة ماعز وأنثو يكون كما في دينهم ميتة كلا قرى ابن, ابن عامر وحمزة وابن كثير بتاء التأمير إلا أن تكون وقرى غيرون بها التذكير ميتة كلا أي قرى ابن عامر بالرفع على أن كان تاما فتكون قراءة ابن عامر هكذا إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا وقرأ حمزه الكثير كثير بتاعت النصب في ميتة إلا أن تكون ميتة إلا أن تكون ميتة على أن ميتة خبر كان وقرأ باقي القراء بها التذكير ونصب ميتة إلا أن يكون ميتة قال بعد ذلك وتذكرون الكل خف على شد، وأنكثروا شرعا شرع وبالخف قمّل. قرأ حمزة وعَلْكِسَاءِ وحفص بتفريق الذال في لظ تذكرون، حيثما جاء في القرآن الكريم. نحو ذلك مصاطٍ ذي لعلكم تذكرون كل أفلا تذكرون إلى غير ذلك من المواضع على حذف إحدى التأين، لأن أصل كلمة تذكرون. وقال الباقون بتشديد الذال بإذغاب التاء فيها تذكرون ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون قل أفلا تذكرون حيثما ورد هذا اللف نعم قالوا وأنفسرو شرعا شرع شرع وبالخف وبالخف كملا وأنفسرو شرعا وبالخف كملا قال حمزة الكساء بكسر الحمزة وتشديد النون في وإن هذا صراطي مستقيمة وإن هذا صراطي على الاستئناف وقرأ ابن عامر بفتح وتسكين النون مخففة هكذا وأن هذا صراطي مستقيمة بفتح يا الإضافة هذا ابن عامر يقرأ بفتح الحمزة وتخفيف النون وأن هذا قرأ ابن عامر بفتح الحمزة وتخفيف النون وأن هذا صراطي قرأ البلاقول بفتح الهمزة وتشجيد النون وأن هذا على تقدير اللام أي ولأن هذا قوله بعد ذلك ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا معدلا قرأ حمزة الكساب بلاي التذكير في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة في سورتي الأنعام والنحر إلا أن يأتيهم بياء التذكير لحمزة والكسائي في سورتي الأنعام والنحل وقرأ الباقون بتاء التأنيث إلا أن تأتيهم الملائكة لأن الفاعل جمع تفسير أو مؤنث غير حقيق وهو لفظ الملائكة وقرأ حمزة والكسائي كذلك قال الناظم مع النحل فارقوا مع الروم مده خفيفا فارقوا مع الروم مده خفيفا وعدل أي قرأ حمزة والكسائي كذلك بألف بعد الفا وتخريف الرأى في لفظ إن الذين فارقوا دينهم بالمد وبتخفيض الراء فارقوا دينهم هنا في سورة الأعراف وفي سورة الروم من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة من المفارقة وهو هي الترك وقرأ الباقون بدون ألف مع تجديد الراء فرقوا في الموضعين بعدها أتقال وكسر وفتح خف في قيم الذكى قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مشددة مخففة قرأ ابن عامر والكوفيون القاف وفتح مخففة دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا هكذا يقرا ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخففة دينا قيما اي دينا دائما وقرا الباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة دينا قيما أي مستقيما دينا قيما أي مستقيما وهذه قراءات أهل سما نافع وابن كثير وأبي عمر قوله وياءتها وجه مماتي يذكر هنا الناظم اليات الواردة في سورة الأنعاب وهي على النحو التالي وياءتها وجهي كلمة وجهي في قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة فتح الياء فيها نافع وابن عامر وحفص وأسكنها غيرهم بعدها كلمة مماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فتح في محيا كل للكراء إلا نافعا وطرأ ناففة بإسكانيها كذا ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولكن بخلاف في الرواية ورش فورش له الفتح وله الإسكان وقرأ ناففة بفتحياء مماتيا فتكون قراءة نافع هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذه على لواية قالون أما على لواية ورش قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والورش فتح محياي كذلك قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ثالثا كلمة ربي وربي في قوله تعالى قل قل إن كل إني هدا... كل انني هداني كل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم فتح لياء نافع وابو عامر رابعا كلمة صراطي يفتحها ابن عامر هكذا وأن هذا صراطي مستقيم فتحها ابن عامر وحده واسكنها غيره خامسا كلمة إني وردت في ثلاثة مواضع ولذلك قال ثم إني ثلاثة يعني إني في ثلاثة مواضع إني أمرت فتح لي ألافها غيره إني أخاف هذا موضع وموضع ثاني إني أراك فتح لي في الموضعين أهل سما لأن الياب بعدها همزت قاطها وفتوحة يفتحوا أهل سما ويسكنوا غيرهم بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة الأنعام هذا والله تعالى أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذه بعض قراءات مختارة من قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أبدأ ولم برواية ورش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ثم تقليل ورش، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا ثم روايه قنبل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا ثم روايه هشام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهام حنيفا ثم لو خلف مع قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم ديلا قيما ملة إبراهيم حنيفا ثم رواية خلاد قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم ديلا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين